117. بسم الله الرحمن الرحيم 118. كتاب حكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أن لا تعبدوا إلا الله 119. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم, وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم 111. متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويوتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير 112. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير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 وَهُوَ الذيذ خَلَقَ السَّموكِ وَلَ رضَفْ سَِّةِ أَْيَامِ وَكَانَ عرشهُ علىمَ إِلهَبل وَكُمْ لِيَبلْل وَكُمُ أَنْكُمُ أَحْسَنُ مَلَ وَل إِن قُلتَئكُم بَعثُونَ مِنْ بعد الموت ليقولن للذين كفروا ليقولن للذين كفروا ان هذا الا سحر مبين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 وَل إِن ذَ قونَ ل سَانَ مِنا رَحْنَةً سُم نَ زَعْنهاَا مِنهُ إنه وَل إِنَ ذَقونهُ نَعمَا أَبَعْدَ بَر أَمَ السدهُ لََقُولًاَّ ذَهبَ السَّنْ آاتُعَنّ إِهُ لَفَِحُم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 أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز لو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل أَمْ وكيل أم أُلْفَتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِمْ مُفْتَرَيَاتٍ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُؤْذِيكُمْ رَبِّي 116. ونمزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهلنتم مسلمون 117. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أَلاَ إِلَى الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ النَّارَ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ومن الظلم مما نفترع على الله كذبا اولائك يعرضون على ربهم ويقولون اشهد ويقولون اشهادها الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا ويبغون عوجا وهم بلا اخرتهم كافرون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 أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة لخسرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَنَعَمَ وَلَظَى مَنْ وَصَمٌ وَالْبَصِيرُ وَالسَّمِيعُ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الله إِن يأَخَافُوا عَلَكُمْ عَذَابَ يَوْمِنَ لين فَقَا المَلَاءَُّذينَ كَفَرُواومِ قَوْمِهِ مَا نَ رَْكَ إِلَّا بَشْرَم مِسْلَناَا وَم نَرَكَاتَّبَعت وَماَا نَرَكَتَّبَعكَ وما إِلَّا الذيَِهُمُ أَرزِنُ نَا بعد يَ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 122. ويأتني رحمة من عنده فعميت عليكم, فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون 123. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ فَلَا تَذكرُون وَلَا أَقولُول لَكُم عِ خَزَ إِ اللهَّهِ وَلَا أَلَمُ الغَيب وَلَا أَلَمُ الغَبَ وَلَا أَنْقولُ إِن مَلَك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 116. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحِنَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدَامًا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ 117. واصنع الفلك بأعيننا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 قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وَأَهْلَكَ إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وَقَالُوا ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مُجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ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 وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء وقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين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 وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّن بَعْدِكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ لِّينٌ تِلْكَ مِنْبَاءُ من الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ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 لَا جَرَى إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مجرمين.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 122. أني بريء مما تشركون من دونه 123. جميعا ثم لا تنظرون 124. إني توكلت على الله ربي وربكم 113 ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم 114 فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم 117. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا 118. ربي على كل شيء حفيظ 119. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه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 وَإِن نَا لَ فِي شَكْتٍ مَِّا تَدَعُونَ إلَيْهِ مُربَ قَالَ يَ قَوْمِأَرَتُمُ إِ كُ تُعَلَ بَنََةٍ مِ الرَُبِّ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْصِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ وَأَنَا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 وَلا قَدْجَ أَتْررسُلناَا إبرَهِيمَ بِالْبُشْرِ قَاُ سَلََ قَالَ سَلَ فَمَا لَ بِسَأَن جَ أَ بِعجِلٍحَنِيز فَلََّ رَآن أَذِي يَهُمْ لاَا تَصلُ إلَيْهِ نَكِرَهُم وَأَوْجَسَ مِنْهُم خِيفَ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَائِهِ 119. قالت يا ويلة آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب 110. قالوا أتعجبين من أمر الله 111. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد 112. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشر يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم نواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنه عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا مسيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَلْ أُلَائِي بَنَاتِي هن أُطَهِّرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي الَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْلِنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً وَأَوَاوي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ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 إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحِ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ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 قالوا يا شعيب اصلواتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او نفعل او نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد قالَا يَ قَوْمِ أَرتُمُ إِنكُ تُعَى بَينَةٍ مِ رَبّ وَرَرزَقَنيِي مِنْهُ لِزْقَ حسَسَنَ وَمَا أُريد أَنُ خَالفَكُمُ إِلَ مَا أَنْهَا كُمْ عَنْ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 سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا 117. نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة وَأَخَذَتِ وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتَبَأَؤُ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمْ نَّ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأَثْبَعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَرِفِ الْمَرْفُودِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدُ وَمَا وما ظلمناهم ولكن ظلموا بَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمُ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَمَا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَبْدِيلٍ وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ لَاخِرَةٍ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 117. فمنهم شقي وسعيد 118. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها, خالدين فيها ما دامت السماوات ولوض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وَأَمَّ الذيينَ سَعيدُ فَفِيجََّة خَالِدينينَ فِيهَا مدَمَةِ السموَاتُ وَلَد خالدينِينَ فِيهَا مدَمَدِ السمواتُ وَلَضُ إَِّ م شَ أربَبّك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 وَلَ قَدَ تَيْنَ موسَكِتابََ فَخْتُ لِبَفِي وَلَ ل كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِ رَبِّكَ لَ قُضِْي بَعنَهُم وَإِنهُم لَفِي شَكٍ مِنْهُ مُرب وَإِن كلُلَمَا لَوَفِيًاهُم رَبُّكَ عْملَهُم إِهُ بِمَا يَععمللونَ خب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 113. ثم لا تنصرون 114. وأقي الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل 115. إن ذَلِكَ يذهبن السيئات 116. ذلك ذكري للذاكرين 117. واصبر فإن الله لا يضيع أجر لَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ دَعَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ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 وَجَ أَكَفِيهذ الحَقّ وَمَوْعِضَةُ وَذِكرَ لِمُومِنين وَقُل للَِّذِينَ لا يُومِن نَعْمَلُوا على مَكانَتِكُمُ إَِّ آمامِلونَ وَن تَظِرُوك وَ تَغِرُ إَِّ 119. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما